يَحُبُّهَا جَاءَتْ هَارِعٌ عاصِفٌ وَجَاءَهُمُ جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أن جاءهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق يا وما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما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 او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون ve yehdi men yasha ila